نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير هذا السائل يقول ما حكم الصلاة خلف المشرك الجاهل علما أنه قد لا يوجد غيره في المسجد إذا كان متاقنا أنه مشرك بمعنى أن أنه واقع في الشرك وفي أنواع الشرك فلا يصلي خلفه. المشرك لأن الشرك مبطل للعمل مفسد له فلا يصلي وراءه لكنه ينهى عن الشرك ويحذره ويقيم عليه الحجه ويزيل عنه الشبهه إذا كان طالب علم متمكنا في ذلك يبين له هذه الأمور نعم وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم قولكم قال العلماء ان التوحيد ان التوحيد والعقيده عموما لا يدخلها النسخ هل ما ناقص قولكم عموما ان من التوحيد والعقيده ما يدخلها النسخ التوحيد والعقيده لا يدخلها النسخ النسخ يدخل للاحكام والشرائع هذا الذي يدخله النسخ وتختلف الشريعه قد تختلف الشريعه من نبي الى اخر مثل ما دل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى نحن قول الله سبحانه وتعالى كل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا فالنسخ يكون في الشرائع اما العقائد والتوحيد لا يدخله نسخ ومن الادله على ذلك ما سبق وهو قول نبينا عليه الصلاه والسلام نحن الانبياء ابناء علات ديننا واحد ديننا واحد يعني عقيدتنا واحدة من أولنا إلى آخرنا العقيدة واحدة ديننا واحد أمها شتى العقيدة في الايمان بالله الايمان بالملائكه الايمان بالكتب الإيمان بالرسل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقدر خير وشر هذه موجودة عند جميع النبيين كل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى دعا قومه إلى هذه الأصول. دعا قومه لهذه الاصول دعاهم إلى الإيمان بالله دعاهم إلى الإيمان بالملائكة إلى الإيمان بالرسل إلى الإيمان بالكتب إلى الإيمان باليوم بالآخر إلى الإيمان بالقدر يقول الله سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم؟ يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا الآية دليل على أن جميع المرسلين ينذرون من البعث وفي الحديث قال ما بعث الله من نبي إلا انذر قومه من فتنة المسيح الدجال فأمور العقائد واحدة عند جميع النبيين أمور العقائد واحدة عند جميع النبيين لا, لا اختلاف بين نبي وآخر في شيء منها العقيدة واحدة ولهذا الشوكان رحمه الله له رسالة مطبوعة سماها إرشاد الثقات إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات هذا متفق عليه بين الشرائع وايضا له رسالة أخرى سماها المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على الإيمان بالآخرة المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على الإيمان بالآخرة الإيمان بالآخرة أمر متفق عليه لدى جميع الأنبياء الإيمان بالقدر خيره وشر متفق عليه بين جميع الأنبياء الإيمان بالبعث النسور هذا كله متفق عليه بين جميع الأنبياء ولا ومن يطالع قصص النبيين من يطالع قصص النبيين في القرآن والسنة يجد اجتماع الأنبياء على هذه الأصول ولعل من البحوث النافعة المفيدة النظر في قصص الأنبياء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجمع اتفاق الأنبياء على الأصول والعقائد والدعوه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى نعم. يقول السائل قسم المؤلف التوحيد إلى قسمين ولم يذكر توحيد الأسماء والصفات ما وصلنا اليه هذا هذا سؤال قفز فيه السائل لا شيء لم نصل إليه الله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله